الذي أقول الل وأدين الله به في الانتخابات أنها لا تجوز وذلك لماذا ذكرته في فتوى القديمة وليست بقديمة جدا وإنما كانت في الدورة السابقة في مسجد بني سلمة وهي مسجلة وأحيل إخوة الذين يسجلون الآن عليها فليرجعوا إليها ومع قولي بهذا الذي أدين الله به وأنها غير جائزة ذكرت بعد ذلك أن علماء العصر وعشرت إليهم وبعض علمائنا ومشايخنا وهؤلاء الذين قالوا فيها بالجواز لهم مآخذ رحمهم الله ولهم أسباب ذكرها وهي دفع الشر او تقليل الشر وسد الباب على أهل الباطن وذكروا ذلك وعلى رأس هؤلاء سماحت شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ناصر رحمه الله الدين ناصر الدين الألباني وغيره الشيخ محمد بن عثيم له رأي آخر قول أقوى من هذا على كل حال الذي أدين الله به أنا قلته وحكيت في المسألة القول الآخر وأشرت إليه ومع ذلك جاء سفيهم من السفهة في هذا العصر في بلاد اليمن لا نعرفه ولم نسمع به إلا في هذه الكتابة التي كتبها وسما نفسه فيها لا ندري تحت أي قف هو السوري وكتب الرد على محمد بن هادي الانتخابي نعم بعد أن بينت أنا عدم جواز الانتخابات عندي من خمسة أوجه وحكيت القول المخالف الآخر فهذا من الأمانة أنه إن كان في المسألة خلاف تذكره وتشير إليه وإذا قلت ذلك فليس معنى ذلك أنك تقول به فإنك قد قدمت قولك ووجه التعليل والوجه والتعليل الذي بنيت عليه اختيارك بالمنع ثم حكيت القول الآخر في المسألة فهل بعد هذا الوضوح من وضوح في عدم رضاك للقول الآخر وإن قال به علما فبعد هذا كله يأتي صاحب الهوى الكذاب ويزعم أنك انتخابي فإذا كان بعد هذا البيان والوضوح يقال فيك هذا فما عسى أن يقال لو جئت بكلام مشتبه بل ما عسى أن يقال لو سكت فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة وأن يرزقنا الصدق في المقال والاتباع في الأقوال والأعمال كما نسأله جل وعلا أن يخلصنا من حضوض أنفسنا وأن يجعلنا ممن يدور مع الدليل وجودا وعدما فهذه المسائل النازله التي نزلت بالمسلمين إذا تكلم فيها أهل العلم المعروفون بالدين والتقاء والأصل الذي يجعلهم يتكلمون من هو هو العلم وهؤلاء ائمه هذا الزمان لا يقال انهم ما فهموا ولا يقال انهم ما نظروا ولا يقال انهم ما فقهوا الواقع بل هم اعلم الناس بالواقع والذي اتاه الله فهما وعقلا سليما يجد فقههم للواقع في كلماتهم ساطع يجده ساطعا بينا ظاهرا فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم وجعلنا ممن قيل فيهم ربنا ولا تجعل في قلوبنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهؤلاء إخواننا في الإسلام نعم لكنهم شيوخنا وآباؤنا في الدين والعلم رحمهم الله تعالى فيجب أن يعرف لهم قدرهم وأن تصان حرمتهم وأن تبقى مكانتهم في قلوب المسلمين عالية وأن يعمل على إعلائها دائما ورفعتها فإنهم قد بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في نصرة هذا الدين حتى لقوا الله وعلا وهذا الذي نشهد به بناء على ما رأيناه منهم وعشناه حينما كنا بين أيديهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع وأنا قد أحلت على فتواي الأولى من أرادها فإنه يعاج إليه بنا على كلامك طيب يا شخص هل أستطيع أن أقول أنكم تقولون بعدم الإنكار على من يقول بالجواز مستند في ذلك على أئمة الهدى الذين ذكرتم أقول إذا كان مقصد هذا الذاهب هذه الفتية أو الفتوى من هؤلاء العلماء الأعلام مقصده هو ما ذكروه فأنا ما أنكر عليه لا أنكر عليه وأما إن كان يأخذ كلامهم تسترا ويفضحه بعد عمله كما يفعله خوان المسلمين كما قال الشيخ حامد فقي الذين هم الإخوان المسلمين ورأينا كذبهم وإفكهم وزورهم وفجورهم في هذه المرحلة التي قد فضحهم الله فيها فتنازلوا عن الإسلام في تونس وتنازلوا عن الإسلام في مصر وصرح الإخوان المسلمون ولما يأتهم نصر بعد في سورية بأن لا مانع لديهم أن يحكمهم نصران أو امرأة كما هو مسموع وكما هو في في في الجرائد رايناه عنهم مطبوع ف وكذلك ما سمعناه من المنحرف الكذاب عدنان عرعور وقد قلت فيه قبل 23 عاما انه عرعور كسميه فتجاوز الأمر به إلى دعوة حرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان بل زعم أن الإسلام أوسع مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فض الله فاه. فأقول إذا كان مقصد من أخذ بفتوى هؤلاء العلماء مقصد هؤلاء خوان المسلمين فالله يحول بين المرء وقلبه وفتوى هؤلاء العلماء إنما هي لدفع الشر أو تخفيفه لا لوصول خوان المسلمين بها إلى الكراسي ويتنازلوا عن الإسلام وبعد ذلك أنتماشي فنحن نعوذ بالله من هذا ونسأل الله العصمة من الزلل ونسأل التوفيق لصالح العمل فإذا كان المقصود من أخذ فتاوها والعلمة ما نصوا عليه من العلة دفع الشر سد باب الشر على العلمانيين واللبراليين وهؤلاء المجرمين وأمثالهم إذا وصلوا يحاربوا الإسلام ويطبقوا القوانين الكافرة فلا شك أن هذا مقصد طيب وهي من باب الضرورة قالوها من باب الضرورة لا من باب جواز الأصل فإن الله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالعلماء ما قالوا بالجواز مطلقا هؤلاء المذكورين وإنما قالوا بها من باب الضرورة دفعا للشر وإغلاقا وسدا لبابه أو تخفيفا له ولكن خوان المسلمين قلبوا الصورة فحذفوا الضرورة وصوروا المشايخ كلهم انتخابيين نسأل الله العافية والسلامة ولعلنا نختم بهذا وصلى الله وسلم نحمد على الإصابة الأجمعية